الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى <تصفيق> الله أكبر الله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 غير المغطوب عليهم ولا آمين. آمين. آمين. الحج أشهر معلومات فرض فيه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 لَتَغُفَضْنَ مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَدُوا مِن عَرْفَاتِ فَذُكُرُ اللَّهِ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذُكُرُوهُ كَمَا هَدَافُ وَإِن كنتم من قَبْلِهِ لَمِنَ فاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر الله جميع الله لمن حمده ربنا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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. فإذا قضيت ألا سككون الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتلا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقلا عذاب النار لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الله في أيام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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد Allah oh. الله <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق>